Bismilla, herra, herra, herra. Välkuri, herra, herra, Bal herra, أن جاءهم herra, منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.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 وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد غزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب روس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوك وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء سائك وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشى روحنا بالغيب وجاء بقلب نيب أدخلواها بسلام أدخلواها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما زيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بقشا هم اشد منهم بقشا فنقهوا في البلاد هل محص ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب ان في ذلك لذكر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه هو أدبار السجود واستمع يوم ينادي واستمع يَوْمَ ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إن نحن محيين وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعة، ذلك حشر علي يسير.